ده طبعا الموضوع اللي هو موقفه من الصبح النهارده و الصبح بتاعك طبعا العربيه اللي فاتت خدت الله فالتبقية طلب على بقى إن شاء الله في النصحة دي في ثلاثة النصحة اللذينة هكذا طبعا نجيب تعال اي المكان بحب العرب ما هنجيبه النصحة اللذينة هالكتلة واحدة والحطة التعاديلات كده طبعا يوجد يعني حتى الاسلوب ويصياموا حاجات معينة اللي الامين حيستغلنا على الخدمات معاذ لك اثنين دول واحد غير ده لون اللي اي من خطا مطبعات. أي اي خطا مجرد انفصح حاجه في المحاضره دي عشان نحن ما كثير على اساس انو زي ما انتبهت المحاضره اللي بتفصح حاجات معينه فحن في الطبعه اللي فلو فانتوا أكثر من عين خطه كتاب تكتيك تكون عدت عليها وعلى تنويرها اللي هي قامت المستعمر في الموضوع ف... إذا حقاك إثناء الثامنية من غيرها على الناس وهو يفسد كلام غيرها لتبسطة أصداد الثامنية وفيها تامنية حتى ما أعرف كم خطأ ده مع عليها علي. لكن حاجات للإزمعات كتاب للأديم حاجات عشان نحصل على القارب انه يقدر يفهم أمور قشة أفضل. في هذا ما كل ما الموضوع وعلمت كل على أو زميل كل ما نصب الموضوع. لكن اللغه بقى يا ناس اللي تبغا تقولك يدش تقارب في عشر مواقف من لغه مش هتخرج كل لكن عشر مواقف كلها بتقولك اولى بيتاكل بقى اولا ثانيا ثالثا كل فقره فيديو وعن كل بلد فوق راحت ليهم انا وانت بتتاخد فيها مصباح على ريتو انت وممتى بتتريح تاني موضوعك فراغ المصباح اللي انك تنص كل حاجه على بعض يعني في بعض الأحسين البجر يعني بلحث كامل. كامل البحث مدى 10-18 وإذا صعب على سنة الإنفا الفصف العلم, في العلم في عن تلكية البحث في هذا العلم في قصصهم كانت كده أول المفاسح هو فضلاً من شأن العلماء في الاتصال. لكن العلماء مثلاً الصادرة من العلماء الآخرين عقدت هنا دستور الاقتصاد أو في المساله أنتم صار عليهم مذار المسألة كانت يعني في الموضوع بقى قابلة أو صادقة مثل خاصتها بحث ممكن بسرعة بحث متعمر وده إذا لكن بسرعة بسرعة لما بدأ يتكلم عن هكذا المنظور كانوا فيه ببساطة شديدة على فكذا يواصل مرونة لكل إبقاء في هذا الصادرات الطبيعية الكلام كله في مجالات انتاج او اعمال او انتاج او في حياته خاصة من وجهة علمية تصرف اجتماعي جار علاقات العلاقات الاجتماعية. هناك فهو تحت هذا المفهوم المرتبط في حتى يعني بعض ولا تعلمون شيئا عن ذلك لا عشان يعني العلوم الطبيعية اللي هي الطبيعة والقيمية حاجة في من المساعدة الثاني وطبعا الحكي ان تجد التحصين الموجود كان أوضح التحصين في الجديد إن شاء الله هذا الثاني او في المساعدة الثاني لأن المساعدة الثاني طبعا بدلت مشكلته من خلال احساسه من بالحاله ولما الحاله معناها الحس الالم وشلال المعاني او قالوا شديد جدا الاحساس بالضوء بالحاله الاحتراق بالعطش والتنفس والبرد دي دي حاجات بتاعه ثقافه عايزه تقابل مصر ضد ده, ده مجموعه حاجات من جميل لذروه الانسان كان يحلم ودي حاجات متعقده في, في تنوعها هذه الحاجات كلها ما هو رصيد الانسان إذا نحن سيجدونه كي يعيش حتى تنفذ التنمية للأرض ومنها حكت إلى الحاجات الأخرى غير طبيعية لحاجات النجاة تعتبر عن تطور المجتمع مع أنه محتاج للتليفون والمبتبع معرض أن يستطيع التليفون التسير والحاجات المحيطة للنسان بدأ اتخذ الحاجات الحاجات الطبيعية للبسيط إذن أخذوا هناك حاجات لو لما راضي دي مراتيه انه هو الصوره اللي هو عليه هو دليل حاجات من الشرق والمشرق مع كده في معترضين شايفين والله انا عايز اؤكد بدل ما معارض عايز عربي عايز في حاجات ايه اللي خلق الحياه كلها الدنيا بي المحيطه بالانسان فده يتكلم مثلا عن الحاجات بشكل اكثر تفصيلا وهو بيعرض الحاجه دي راجل الانسان في مياد رب الإنسان في الحصول على أشياء تكون حسنة لحياته وسعيها لحياته. لدينا نتمنى أو نبع منها لكي في الحياة. طبعاً الحياة كثيرة وبيحكمها في إشباع فكره اسمها المنفعه صاحبها ثم القمة التي ترى أو من طع حذوه تنتع مند حاجة تلتة إلى حس شديد جدا، ثم لقون علما، ثم في الشبح من قلنا المضاد المضاد، شو جدا لا بيت، ثلا أو ثمن متجريش من يعني شوية. بالتالي بدأ ليسحب او بالتالي بدأ يكسر شو بدأ؟ لا بدأها محلها بالتالي أنا سحب إيه اتفارتها اللي أقوله رح ليه بقى بدأ يعمل خطوات ديه بقى بدأ شوية شوية شوية يا كده لو كانت بقى كتير، في منتاعك الوحدة لفيرة هتساوي ستر نكسد لماذا على حالك اللي كانت بمأكد ومشهر حتى تنفقت على الوصول واحد مبتعه 500 كمه طبعا اول جنيه سيأخذ جنيه عنده ومنفعته بهم جدا طبعا واحد معاه شو بانه جنيه لا حيصدف عشرة وده هيطلع فيه شكذا؟ طبعا منفعته يكون حقا بكل كمه لأنه 3 يكون معاه طبع. انا شفحت حاجات بمجرد معلم كنتم مازالة ما بكل سيدة بخصان لك لم تعيطها بجريس هذا الفرق مهلا مهلا حيقول بلوط تصمعها بمجالات أخرى ولا عموط تصمعها بلوطة تقوم بصمعها بناسه او او او او اكتوه من ثلاثة الواضراء من يقصد ان تصمد فيها في هذا في ف دي كده يا ريت نتصرف انقول ان في موضوع مهم قوي بقى ان هو اساس البحث فيه هو التركيز مش في على دي الحياه يبقى انت بتاخد كل المصادر دي الحياه الحاجات فنبخل طيب الحاجات طيب على سنعة كرة تدريبا جميعا ستها الأخيرة ونحن نشوفها بها ان شاء الله طيب ووصلة الشباب السنعة ونحن نقول سنة طيب وهو في القضاء على الاحساس على الأمور الإشباع هو يضحك في مشكله الدوليان اللي هو الحال هو يضحك ووصلة ده محتاج بقى هو مش شرط محتاج يكون معتقدات طائره وكلنا اسماء وسائل التشاب البحث عن الافكار بناء من حدد المشكله بتاعته الى حدد التطورات والاعراف يتطور ممكن يكون طفر حرام ده حلال كتير الافه بيقول يعني ممكن يكون مثلا حاجه حرام ولا حلال ممكن ممكن التخبير او عائلتك في المرأ او لفض مبنيها لطرور احكام زبوري شكرا لكن هو ده فيها منفاع على الجزاء من من هذا او ذا لقد بقى من الوصف الثانية للحاجات يكون الشيء اللي مش بحاجة باليزان ده يكون نافع وزا نفقه بقصة الممتاع تعم تتطوري طب الضغط طب مش بحكي. في دلوقتي فين دلوقتي فين من يقول مرتبطة للفتور مرتبطة لأخلاف لكن ده ان ده ان تكون باكعة في الإنسان بالطبع كالقول إذا لن يكون مرتبطة للإنسان بطول ما ترعش من حتى شيء الوقوف على المشكلة عن <تصفيق> <تصفيق> أعمل الشيء هذا مستهدئ للإنسان حيث عبد 11 يكون باية في المرحلة, ثانية. في المرحلة عند الطبي هذه تقريباً يقضي عنه من الأشياء يقولون أنه لا تقع ومنها ليشقق الحاجة للإنسان بأدرق تماماً بعد كده التدرق عند في من كل من كل اللغة بالطبع وبعد كده تبطل ذلك يا كمر حرقات عليهم وخضايا انتظرت الحزبين لأنه هوا ده الحاجات كله بنته تبحثي مش غير وبعد ايه ايه ايه ده نوع ده مثل ده هنا ما تمرش عن حقيقة ده ايه ومشكلة حتى انه من كل حاجة عنهم عنهم عنهم دي الاشاره مش شرط على الحصول عليهم بتمكنه ان على الحاجه تمام لازم مثلا لو انت كده اللي عايز تعمل ده على حق جرافه جون تحصل على النسق الكامل الكامل على هنا بالمنهج بس دي الدوره مش دوره ثاريه مثلا فلما قلت توزيع هنا مش ترزيع مقصود توزيع توزيع على اختلافات الان وافترضت عمليه اللين للانتاج اما بالتمكين في ذات مرحله تانيه فلولا القدره على الحصول على الشيء من خلال عمل الان او عمل الغيره وانا تبدو معاه في في تانية. الوزن الوزن من خلال ذلك مستقيمه فهذه لكن يمكن يكون قادر ان يحصل هذا الشيء من خلال ما لديه من ناس او نكون هذه الأشياء أنا مش هذا إن مع... عانف... أكشف... يكون مع حتى عن لكن عن الشخص. فخدو بعده يكون محدود عشان أنا عندي محاضرة دلوقتي كده تكون كل وكله مع بعض من ضمن الإنتاج هذا كله لو راسنا ممكن نمارس الشخص كده يكون مشويتين عشان, يبقى عشان, يبقى عشان. لا نمت نمت نمت نمت a mí la أصوات، مثلاً، أي قطع تم من بعض الكتب في كتب معينة، وبدأوا يتكلموا عن هذا العلم بعيد المستقبل. مثل، هم شوفوا كذا قصة، وقصة مع معظم كتّبات الغر بعض قصص، وقصص مثل ونعطي الطابق الثاني وانتغارتها دورة والصبوع للأنفسهم نحن ترناها منهم تماما من ذلك لكن لما يكون كذلك كمثلث مطموعة مشكلات مطارقة انت تحدثت انت لو انت رئيس شيخ قبيلة قبيلة لازم كل فرد في القدينة شيخ قبيلة ليه مش حولة قبيلة مطارقة ونحن نسألت من ايه في على كل دي مشهوره عشان كده زي ما اي مسؤول دور مستشارين من الاقتصاديين او السياسيين قبل الاجتماع بتتعرض له المشكله على مستوى الدوله محتاجه لكذا على مستوى كذا وكذا والاتصالات دي فيها وجود ايه اقتصاد دولي واقتصاد وطني على المستوى ده الفرق اللي على مستوى تقول ان الحاجة تطكون لكن هناك الحاجة لا احادي الدور ولا ديش الجيش وانشاء اقتصاديه كبيره تحت ثاني ده في قاعده دول الاكل او ترتفع مع الدين لا ترتفع في الاغراض الاطبيه لا عشان تنفع بالمجتمع او سوق من على التماسك اجازه الدين لكن الحاجه هي الاساس فالحاجه تطكون ما بعين صميم الثوره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 لكن انا بفرق كتير نقول ان الحاجات موجوده بين الفريق بس احنا بدل كل يوم نكتشف بنكتشف دي دي حاجات كل حاجه نفسه او زعلان عن زلمه معنا بيصح في المرض الناس طيب انت شفت حاجه في الكسور عايز تساعده ويتعذب في روتينه ودينا ان في طاقه عايز يشعر بيه ودي اللي خلتها تنور بقى عنده حاجه ورقه ومحتاجه اللي هو العلاج وممكن او تعالى في مكان هو أحتاج. يبني من مشيط الاجتماع ده بعد 20 التليفون قلنا نعرض العامة هو بيه خلق بثني الحاجة الواحد من قلت التليفون تبقى فسنا حاجة كبيرة جيدة بيكي نفعج معها ولا كنا من التليفون ده حاجه بسيط لكن التعالي و التعالي بيه حاجة ملحها برغبت فالتالتة كنت أخذت من الخصوص على الحاجة هي الموجودة بفضلتها و لإنسان لذا مسألة الإنسان هي جيدة عليها بس شوية عنها هو يدور عليها ويبقى فلوس يكون بقوة القدرة المحصلة المسألة الأخراقية التي تشجلك يتدربوا منها في البحث ولكن عندما تتطبيقه ولا كانت أوراق هي تتعارض مع او أو لا يتتعارض هذه المسألة تكون سمولية الموضوع او فضع الدين عليها في الموضوع الدين الاسترداد فذلك انتظر اكون لكذا او لكذا او لكذا لو او في عمليات او في او في هذا الشيء اي انتفاسترات تكتب من حاجة الانت عشان تحت تستمر انا من كذا الكتاب أنا أحاول حتى ده على في ده في ده ده في ده ده كل ما هذا الطرح ما شوف. قدامنا نسأل عن طنودا. يمكن يكون الكتاب كل محاي. طالب كده لما تبدأ الحصانة. طالب كده لما μα τις υπολοίπους μπορείτε ακόμα και να τις κάνετε διαφορετικά. Με τον έλεγχο, το ενδιαφέρον που έχει το εργαλείο αυτό, το ενδιαφέρον που έχει το φάρο, το κανάλι αυτό, δεν على أو حتى لما تيجي تحصل مشكلة في عينك يصير ما تقولش أنا حيدة أنا على حتى مشكلة على اللي ممكن تبيه ولونها انها اضرار مشرفه واكثر واصعب في صور الدوله باحصاءات الجنيه للعام 2018 الشهر بيقولوا ان في عمل الدوله وتعرفوا بصماتها من فصل التعامل ما نحكيش لرحه تحقيق مصالح دون العزاف في عالم التعامل كتير احنا على راس المالي يحتاج يكون بسيط مطلوب مش هنيش محدود ما فيش ريح الرأس المال البغون أو يعني بفضل عيني بفهم مكالمة إيشا بفهم والله انا هو لكن في هذا في المال في في فيه كده هذا المال انت فيه في لانه في ان وصدقات في لانك تتعامل مع العلم وتتعامل كده كان وتتعامل مع العلم وتتعامل مع العلم وتتعامل مع العلم وتتعامل مع ما وتتعامل مع العلم وتتعامل مع العلم وتتعامل مع العلم وتتعامل مع العلم الحق مع العلم وتتعامل مع العلم وتتعامل مع العلم أنا إلا الانداز البطير إلا الانداز البطير لو لو اتروحك الجهون سيدنا عمر بن عبد حتى الطرور على الجبال أكلت منه أموال الزكاة موجود يعني على مجرد صحيح حتى مثلا مجرد شركة وخدرت مراجل المتدل وتستطيع عملك انت ومن معك تستطيع مرحبين وقوم بها تنال لما دا ايض الضغط فأتعالي المضبرة صاحب المال البديل ما دينامش ما عملت بك المضبرة مالي تخطر ما دينامش طيب الله من كناسه طيب من كان هو من ظن السباط اللي هو كان متصف بحاجة محزازة كده لأس المتصف الناس الشركة اللي كانت وقت الشركة اللي بيروح في الأول استردوك إلا صاحب الشركة ومبدل يروح المصدع المصدق يفتح وزارة بعد اللي كان عزب العمال على قد المطلوب ما هوشوتش بعد ما تمنوا بقى مدير الشركه ومدير مكتب ومدير المكتب ومدير المطبخ بيشتغلوا كتير ده كل على كل ده حتى لو هو نسمع مشاكل خط مشاكل عامة لكن واحد عايد مثير ومثير ومثير ومثير ولا كذا تجيب مشكلات سطحية سطحية سوء وذا عنك تجلس عن المشاكل السطحية للقطاع العام وهي سوء وذا الصفر حتى أنا من العمل من الاجتهاد من اتفاق بسامي كبير قال أتكار. أتكار في ما فيوز راحت انت مصايب راحت انت لا ولكن فوالدت انت جدت وربيع في اي في القران بالنسبه للخمر والمنزل في فوالد تشترى في منافع وفي ولكن اسمها اصلا اسمنا ما شاء الله فهو ابحث فعلا الاول متجانسا بعد كده نشكر اللي هي الفوائد الفرق اللي صاد هو داخل, المصادر هو داخل, المصادر هو داخل المصادر في صاد في اذا من مصدر المرضات مصنع صناعه عطور العلب اشتغل طبعا الواحد بيمشي اول مدخل بقى دخلت ايه يعني العنب تدخل الشريعه عصير الناس لكن مختلف الشباب اذا تخمر ليه بتتقاوى عترف وهو طبعا المدارس او الباحث بقى يدخل بقى مفاوض زيهم و ايه و الحاجات دي اكيد كل ده ايه بتبدا البحث فيه لكن انت في القدس او زي المخاطرات من الجيوش مابتخصصوش كل مواد ولو واحد تعبان ومصروف هيقول قوم في ركن وتجيب له حاجه صغيره ما هي قلناها من الصرف لكن حرام عليه تاخذها حرام عليه يتسلى عشان تاخدها كده مش لكن كويس لا يا ابو احمد ده ثانيه طيب اه اللي بنعمل كده او كده عايزين ما وصلناش اهو اه اهو اسمه ضيع المال المال بيقولك مخالف التزام بالقرار اتفضل يا دوب غير دي على لا مش غير دي على المنظره الذين يتطورهم بالصار بتبدا الدرسة دي من جميع دي وصل؟ مستجاب مستجاب تتعج وصلها النهي هي ارى وهذا الاد كان اتش اس اس هنا حد اللي جاي العاملين الشباب وصاروا اعوان طبعا الى دي ها عرض اضراف قالك بضع رجع الاعوان دي بضع عيد الله يكتبوا وعيد حال وعيدناه لما اتفضل الدور مع ماشي كده ويستعر قد فضل محافظة الأجمع العالمية الجزيرة سنة وعشرين 20 وفضل المتينة كانت الأجمع قد فضل العظيم فقام أجمع قد العظيم كان مفيش طرق انت اللي هو مالذ العرض توقف من بحثات الماليانة فالبالف انت أدخل المشروع بالذات ده فكرة راسمية اللي كانت تاني مالذي باكرة أولا كان كل عرض يخلف الطرف المثاورة فالبالا كل عرض يخلف الطرف المثاورة يعني أنا كاملونتي أنا اللي بحثل الكلام جاه كم بقيت التابع الشهيرة كنت في التوصيف قال الكلام ده غلط كل طرف يصرف العرض المساولة أنا لا أمتك ومن ده كان فيه طرف ده مفيش طرف مفيش ده إنه هو اللي يأملوها ستقال دراسة دي الجادة عايز المشروع في البلد. مواسير يعني اذا انا عملك هاي باي مصع يعني يعني حالك حياتي اتحس في حاجة انا عليها طيب فلما كنت الكلام ده فميطيني وقتها ومفيش رأس مال حيطلع وميطيني من الناس الناس فور او اللي لو تطروا زي كان الفكرة اللي حضرتك قلت عليه ويطاعوا مجرود على الناس حيكونوا الداعش الطالب بس هم مش مقلقوا فتنة الذكاء لا لا لا حاجة مش ولا فقال على الحكومة أنا بعمل تاوضي عاجة إينا عمدت في دولة الفاتحة العامة حكومة المعجة من ناحية شغل الناس ثالي حاجة شغل سنوان يقوم بصير عصر ويقوم بصير عصر ويقوم بصير بعض ما الشركة والطول والطول لما يكون معهم حيروح يشتري من السوق. لما يشتري حينشت الطرق اتنشت الطرق خلق العرض وليساريه اشتغلت المصانع والطفاقة النظريه تدورت اشتبرت ايه حطها بقى على الايه؟ يتونك يا سميلي حضرتك لو كل صاحب ناء اخرت ذاكات ناء وتصالت ذاكت منا اذا الله عليها حياتنا ايه؟ في مفروض حتروح الناس اللي هم بين الفقر او القرن اللي مش شغله حيثثث الشيء ده ما كان مال بس الشيء اللي هما بيقع زوايا يشرح حاجات اللي هما محتاجه مش كده انحسدوا دلوقتي انك طلع زكاه يا سيد او من جوز المال منك يا سيد الدوله يمكن يكون محتاج بنفس يمكن يكون محتاج داخل يمكن دروس يعني دوله تصرف صنع عايز بالنسبه للكلوز لا السيطره على المال فلو كل واحد أخبر مكان ماله واعطى تطير من الطلب وبالتالي أطرد التمتاج للزيارة من حيث لا تسر وده التفريق الإسلامي الكاملية نطرد كل دون تطبيق تطير 19 أنشأ 18 مشروع خلال حوالي 19 زن. مشروعات مشاريع لي كان بيقوم بمساها منها شركة المحلة عمر بندي بن شركة محله شركة مصر الطيران شركة بعض مصانع برامج الشركات أنشأ. هذه المصانع اللي كانت عشان تجمع منتجات المشاريع على عمر بندي. ايش الشركات مؤصل راس مال الاسهم واعطها للناس تشتري لما اشاء اشاء الكلمه بدون فائده هو اللي وحقق ذلك من خلال الاسهم اللي باع ودلو بناه الذوق اللي غيره لكن كلها في نوع من دون ان كل دول العالم يتخفض لما كنت أسلم باب على صحيح المنطقة جانب الطالب يجب عن لا عنه لو كنت انتهت وقيمة <تصفيق> <تصفيق> في المجتمع ها يجب ان يصل حباش في الطالب طالب حياة هذه المسألة على كيف ستو الموجوده دلوقتي للغاية هذه المسألة هو أنشة ومسألونه يتكاف في يعمل نشاط فأنشة الشركات أنشة الشركات وده كثير منضوح منضوح لأ عادي روج عادي أتخرجه عن في كان لوف أقوف لنبيه في شكل العقارات لابد انا كريح يقول عن تعمين الموضوع على ارض عشان الاستداده لحقتي خدت منه خدام الاثنين عماره شقه بتاع وثالثه كانت انا طاقه النور ده دايما فيها المياه والحراره حاجات او يعني او في اتيريا او رجال الاعاده بياخدوا من اعداد الجن واغلى هي مقتنيات والفرات واللي بيعملوا في الحال ماشي مع اخرت كل حالات حالات كبيره متعادله يعني يعني فيها اللي هما في يعني في البحث البحث اللي استخدام الأموال الزكاة في عمل مشروعات لصالح والفقراء هتأخذ الأفضل ده بالفنشيط الطيب وإذا كنت ماتنشي للبقير عارض كل مستائل والأفضل بالنسبة للأموال والوضعات الوضعات كمها الأفضلية ده شيء طبيعي ان البيوت مهندين بها المتخارات مهند البيوت لهذا الأصل النار بجمع توقفتها أنا محتمى على الإسلامية وطبطت لها واحد الشيء على الإسلامية بمثالة سيدة الإسلامية لمشاركة قلت لديك أن تتعلم ماشي؟ لو نسألنا فيش عند التوقف الإسلامية لك تحت الدولة وكان دينا أسألنا لكن ده ده على إيه؟ على المتحدة بكاعة من العالي وانتحة لأ لأ ده فأنا عليها لو اتفاق من البن بنا هتقول الفيئة لحط البنس في البنس اذا ما فيش بيئة لحط البنس طرف المتوسطة اللي هو أو ما أو الحاجات اللي, ده ده ده اللي ده ده ده ده هو ما علينا او المنفعه انا دخلت من اللي خلي ما تبقى على يقول ان اوضع الدالس لدينا حقوبة تانا ده الظروف المستقر لو اتداد غير عارف. مش كده فرصه السبن. بدل ما القرار اتاكد في البيت ولا ياخد على ما ذاك الفرصه في البيت فالدخله او لك السلك على قلب يموزك يا جدي عادي انا داعي وانا فرصه في البنت اذا كنت من منتظر تخشي عاده تسميه حولك مش حيطي العب والعب فحت الحاط الحالي دي اللي موجودين كان يصير الفرص العب بنحو مفرش حي ليه عماله اشارع الحرام مال ايه وسيله حفظ الأموال عند الفاضل ماشي دي, حاجة دي حاجة هو هو صح. هو صح من نتكلم على كل حولها حولها من ملاهي او عقارات بدل ما نحطها في هنا هنتحدث ثاني بسرعه هو يقول بقى نقولها صار الله من ولا تتركها مش تبرع تبرع رقبينها لأي حد يكون محتاج تليل تبرع وليس تبرع لأن تبرع يدوم المرحله فإن كان راجل راجل يسلحك كده أي لكن الفقراء ما مش مهمة الطائبة لكنهم مش طيب انت دي طيب. دين يساك الطائب فهو بشغلات الوزانة عبدالله هم من الجنوب الجهاز المقراضي يعمل بالاكمال الاقراض والاقتراض ما عايش حسنة مهمتوا من ذاتك؟ الله ده وخلاص فورت فلوسك بخرافه من زيك في 10، في مساله تانيه يا حبيبي انت زيك طب في من كده في عينيه كده وزيك لا معندش ما أقراش حكم عليها لان فيها برضه ما تيجي المعرض الشتائك البواطيس المعرضة تقرد من المجيحة دي 5 أو 20 مية دون لا حاجة 5 لا بقى لو شروع تد 5 أو 5 أو 25 دم. هو حاجة حاجة, حاجة اللي هو في الانترنت <تصفيق> <تصفيق> دور الناس من هذا الخبر يعني شو مشروع بمر بمر كل يشوف حكر الناس منا كلنا ليه ما إيش مشروع هذا الدورة على كل في جلالة خدنا بس شو ما ننتظر شو دورة السنة فاا يعني من المشروعات بالحركات ومختار قال Lima estos话 قالت كامل الت Tag号 البيانات ما أنا أنا ده الموضوع ده ده المراته متجدده على 10 حياه والمهندس رباعي والضابط 11 دي دي بقى منتها راجل عاوز بالياقه حاجه زي او الاسكاد واحط ده وضع حلو الافت اللي حد يجي ووأي حد الجار الجار ضياف الجار ضياف تجي تدخل وتنظر بس مش لو عندنا مستوي أعلى بروح عندنا ما لو ما بيتخاف على في جيبك الله هو الله الله الله الله الله على شتى شرائح التنمية. صار المراة المثيرة. هو كاتب زملاء. ما كنت قليلة كلها القائمة على المدن كل الاقتصاد الأول لا يعبر سوى الرواتب المالية إلّا من أجل ترقية الإنسان وإشباعه. الإنسان I okay. كان زي هو اللي ما أنشئ جمعات تعونية لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مشكلة. في في كل لا مش كده ده انت بتتكلم عن كل الشئط ومجال القوى هو ده اللي بيحكي ده المطلوب لو تعاد لتربيع مسافه في نقطه كل الفوز اللي على قرطين لا ما انت ما اريدان لو يقول كان كل محتفل صاحب شبك حيطلع اذا كنت تعطى مصر بدون ايه اذا كولا هستطرهم من الصورة ضيحوا لأن تخرروا بجزماء الابتهاد المسهول قد تكون الدولة قد تكون دمعية وهي تستطيع لكن كل علماء حرموا حرموا العملاء رمالة في علم الفضاء أيقوم يقوم من استغناه لكن المزارقي جاء وقام بدوره في خمسة عشر وعشرون يوماً من رمضان، كل يوم من أول Gracias. Uh -huh.